يا بني يذهبوا فتعسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما فَدَقَدُوا عَلَيَّ قَرُّ يا ايها العزيز ما استنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه قالوا يا ايها العزيز من سَنَا وَأَهْلَن الضُرّ وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْدَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا فَعَلْتُمْ اخِ إذ انتم جاهلون قالوا ا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يئس تَرَى وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرَّكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَسْأَلُوا عَن لَّيْلِكُمْ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فأذقوه ولا وجي أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما مَا فَتَلَ الثَّيْرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْتَ فَنَدُودْ قَالُوا تَرَى اللَّهَ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَذِيبِ